بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواه بخشن مهربان يا أيها المذنبل أي أوكسيك خود دا فشيو قم الليل إلا قليلا شو هست شو نوش بكا مگر كمه چين بيت نصفه أو يوم منه قليلا نيوي يا كميلة كم بكاروا أوذر عليه ورد للقرآن ترثيلا يا كميلة زياد بكا ودوري قرآن بكاروا بل سرخوهي بريكو پیچي الناس سنلقي عليك قولا ثقيلا بێگومانم ئێمە لە مەلا بۆد دەنێری نەخواار و گفتاری قآانی قرس و گران ان ناشئة ليلیه عشد دووە و ئەوقوە مقیە بەڕاستی هەستانی شەو دوای خەو بۆ خواپەرستی پرسترە و گرانتررە لە ڕووی کردارەوە لە هی ڕۆژ بەهێستە بۆ دڵ دروسترە لە ڕووی ان نهار سبحا طويلا براستي طول روش دالها تو چو کردن زور دائد واذکر اسم ربك وتبتل إليه تبتلا هميشه يادئي وخذ بكا وخود يقلا کرو بيقلا کرن تواو المشرق والمغرب لا اله إلا هو فاتخذه وكيلا او خير رجالات رجاوايا هيستارسترافيتشي براستينيا تانيا او نبه كوابو بيكاببريكار خوت واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا دان بەخۆت دابگرە لەسەر ئەو قسانەی کە دەیڵێن وە وازیان لێبێنە و گەڕێ بە واز لێ هێنانێکی جوان وەدەڕنی والمکەذبینە ئولی النەعمەتی ومەهیلهۆم قليلا واز بێنە لە من و ئەو ناز و نێعمەتانەی کە ئاینی من بدرو دزانن دەزانن وە کەمێک بدا ئن لدينا كالا وجحيما بيقوما لاي اي مهي كوتو زنزيري قرسو قران وآگري هالجيرساو وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وخواردني گرو جير هرو حاسزاي فرلا داخدرد يَوْمَ تَغْجُبُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا لَرَوْجِقْدَا كَزَيْوْتِيَا كَانْ دِينَ الْأَرْزَا وَشَيْوَكَانْ دَبِنْ بَقِرْدُوَلْكَ لَلَمِيهَا ول شهدليكم كمانا إ فيعون بجمان بغم بريك من بًا كشاد لسران هر بغم من عنجافرعون سەر پێێکی ئەو پێغەمبەرەی کرد ئێمەش تۆلەمان لێسن بە تۆرە سندێشی سەخ بەەکەی بە تە ئنگکە فەوت ەمە یایل دا نەشیبا جا ئەگەر اگر بڕوایی بکەن چۆن خۆتان دە پارێزن لە ڕۆژێکدا کە بەتر خوی سامی خۆی منداڵام پیردەکات ئەما أسماء اللذبي بهي سختي أو رجوة بلين إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا براستي أمآتان يبشو انزا هرکس ای ایک کبی اوی ریگا دگری بولای پروردگاری این ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفت من الذین مع 113. والله يقدر الليل والنهار 114. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن.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 إن الله غفور رحيم. بقمان پر وردگاري تو دزاني أي محمد صلى الله عليه وسلم كتو هل دستيد بو شو نویش نخت كمتر لدوبش لسيبش شو نيوي يا سيچي لوانيك لقلتان وخوا اندازي شو رج دياري دكات خوا زانيك ايوانات وانن اندازي شو نویش رابگرن لبر اولیتان خوش بو دی اوندی بو تان آسانه لقرآن دوری بکنه خوا زانی کە مولا خوشتان زورده زۆر دەبێ، هی تری واتان ابی که ریده که ون بزویده بشون روزی خواده ده گرین تری واتان دبن که دزنگن لە خواده انزا بخوین نو لقرآن اوندی که بو تان آسانه ونویج بکن و زکات بدن و قرض بدن بخوا بقرزه چی چاک هر چاکه پیش بخند بخوا تان لایخوا دستان دکوید اوی لایخوا چاکترو گورترا لروی پاداشتا و و داوای لخوشبون بکن لخوا براستی خوا لخوشبویه چی مهربانه